أعوذ الله من الشيطان الرجيم تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج بسم الله الرحمن الرحيم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ذِ نَ one In كنتم تعلمون شهر رمضان ja ho فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْأَ فَلْيَصُرْهِ فَمَنْ شَهِدَ من Yuri! cha Wali ولتكبروا من شهد منكم الشهر Odi فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا I'm oh, no. سِلا عَلَى لَهُم إلى الحكيم لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس في Joo. الله <تصفيق> لا فَأَوْطَنُوهُمْ حَيْثُ فَوْقِسْتُمُوهُ وَأَرْجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَرْجُوهُكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشْهَدُ مِنَ الْقَطِّ ولا تقاتلوا معي المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوه كذا jazza Wa <laughs> atin فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ ال... لِكُلٍّ مَّن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج